إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدى الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ففي النار وبعد نكمل مع الإخوتي في منابر الكتاب والسنة بارك الله بسعيهم وعملهم شرح نعاقض الإسلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قدخذنا في الدرس الماضي الناقض الأول وهو الشرك في عبادة الله عز وجل ووصلنا إلى الناقض الثاني فالتوكل من أخص عبادة القلب لأنه صدق العزيمة والتوكل والثقة بالله عز وجل فهذه لا تكون إلا إلى الله تبارك وتعالى لذا قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون فمن جعل بينه وبين الله وسائط في الدعاء أو في الشفاعة أو في التوكل قال المؤلف رحمه الله فهذا قد كفر إجماعاً قال المؤلف رحمه الله أو يتوكل عليهم والتوكل من أخص عبادات القلب لأنه العزيز إذن هذا الناقض الدليل الأول قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا ما نعبدهم يعني ندعوهم لأن الدعاء إما أن يكون دعاء مسألة وإما أن يكون دعاء عبادة وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال تعالى قلت تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فقال سبحانه تعظم وتنزه عن ذلك وتعالى عما يشركون فسمى دعاءهم هذا وطلبهم للشفاعة من غير الله عز وجل سمواه الله تبارك وتعالى شركا فقال سبحانه وتعالى عما يشركون قال المؤلف رحمه الله الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا إذن النقض الثاني الذي ذكره الشيخ هو جعل الوسائط بين العبد وبين الله عز وجل وهذا في الحقيقة نوع من أنواع الشرك فهو مرتبط بالناقض الأول إلا أن المؤلف رحمه الله أفراده لكثرة وقوعه بين الناس وهو من الأمور التي وقع فيها الكثير من المتقدمين والمتأخرين من الأمم والأفراد والواسطة بين العبد وبين الله عز وجل لم يجعلها الله تبارك وتعالى إلا من قبل الأنبياء وهي واسطة التبليغ عن الله لشرعه وذلك أن العباد لا يستطيعون أن يستقلوا بمعرفة ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله وبما يحب وبما يرضى فاقتضت رحمته أن أرسل الرسول وأنزل الكتب كي يعرف الناس بربهم تبارك وتعالى وهؤلاء الرسل هم وسائط يبلغون عن الله عز وجل شرعه يبلغون دين الله عز وجل إلى الناس فهذه الواسطة هذه الواسطة الوحيدة أما أن يجعل بينه وبين الله واسطة يظن أن هذه الواسطة تقربه إلى الله عز وجل كان يكون ملكا أو نبيا أو وليا أو إماما أو صالحا أو تقيا أو غير ذلك يدعو هذا التقي والولي والنبي والملك أو يسأل الشفاعة فهذا من الشرك الذي نقمه الله تبارك وتعالى على الأولين والآخرين قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ما هي شبهتهم؟ شبهتهم أنهم يعبدونهم بأن, يدعونهم بأن يدعوهم ويتوكلوا عليهم ويذلوا لهم لماذا؟ كي يقربوهم إلى الله مرتبة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء قال الله تعالى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فسمى الذي هذا حاله بأنه كاذب وسماه كافر كفار صغة مبالغة كثير الكفر فالله عز وجل يجب أن يفرد بالدعاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والخشية والاستعاذة والاستغاثة وألا تطلب الشفاعة إلا منه تبارك وتعالى فمن صرف نوعا من أنواع هذه العبادة لغير مستحق العبادة وهو الله تبارك وتعالى فهذا قد كفر إجماعا السلام عليكم لعلنا نعود إلى, إلى ما كنا فيه سابقا وهو أن نخصص كل يوم لمادة معينة مثلا يوم السبت ويوم الأحد ويوم العقيدة وتنشر فيه فقط مواد العقيدة يوم الاثنين إن شاء الله للفقه ونشر فيه فقط الفقه ويوم الثلاثاء للعلوم الحديث ونشر فيه سنان وأشياء خاصة بالحديث ويوم الأربعة يوم المواد العلمية كالنحو وأصول الفقه ومصعل الحديث ويوم الخامس إن شاء الله يوم التفسير وبعد أحكام القرآن هكذا أولى وأفضل لكن لو خصصنا مجموعة خاصة بالفقه ومجموعة خاصة بالحديث ومجموعة خاصة بمادة مثلا أنتم تعلمون أن المنابر الحمد لله الآن أصبحت عبارة عن عشرين مجموعة كل مجموعة بالتقري ممتلئة مئة شخص فيها أه أه لو جعلنا مجموعات المنابر الفقه لاحظتم بعد أمس أن فتحنا مجموعة التفسير الطلبات تعم وتعم وتعم ربما إن شاء الله سن سنصل إلى مجموعة منابر رقم ثلاثة في التفسير فقط شفتوا كيف لهذا أنا أختار أن نعود إلى ما كنا فيه سابقا دام الأخ أبو ماذن إن شاء الله مساعد أن يساعدنا في المنشورات ونتوحد ونجهز كل هذه الأمور وبالتوفيق الجميع إن شاء الله قال المؤلف رحمه الله الناقض الثالث بل لم يكثر المشركين أو شك بكفرهم أو صح مذهابهم كفر هذا الناقض بين فيه المؤلف أن الذي لا يكثر المشرك والمشرك المراد به المشرك الأصلي الذي سماه الله تبارك وتعالى مشركا كاليهود والنصارى وعبدت الأوثان والأصنام فهؤلاء قد جاء كفرهم بالكتاب والسنة قال تعالى أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البريه. وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وغير ذلك من المواطن. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وما من إله إلا إله واحد. و مواطن كثير ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه كفر هؤلاء فالكافر الأصلي الذي ثبت كفره بالكتاب والسنة هذا الذي لا يكفره فهو كافر قال صلى الله عليه وآله صحيح وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فالذي يكون هذا حاله ولا يكثروا من كفره الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه واله وسلم فكأنه قد كذب الله تبارك وتعالى أو كذب رسوله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم والإيمان الذي أراده الله تبارك وتعالى من المؤمنين هو الذي يجمع بين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال تعالى فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة فالاستمساك بالعروة الوثقة لا يتم إلا بعد الكفر بالطاغوت والطاغوت هو ما عبد من دون الله عز وجل هم الكفار الأصليون من اليهود والنصارى والمشركين قال تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قول بلا وربي ثم تنبعون بما عملتم وذلك على الله يسير إذا الكافر الأصلي الذي ثبت كفره بإجماع والذي كفره الله تبارك وتعالى وكفره رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول لا أدري هو دين سماوي وهو منزل لا أدري قد يكون هذا الدين على الحق أو يقول هو دين مقبول عند الله عز وجل ويجوز التدين به ويجوز التدين به بعد أن نزل قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفلاصله من الخاسرين فهذا قد كفر باجماع الامر الثاني قال او شك في كفره الحاله الاولى قال لم يكفر المشركين الحاله الثانيه يشك في كفره قال والله لا أدري قد يكون اليهود يدين مقبول عند الله قد يكون لا أدري ممكن أن يكون مقبول وممكن أن يكون غير مقبول أو يقول هذه أديان جاءت من عند الله عز وجل فلا أستطيع أن أجزم أنا أنها على باطل وأن أصحابها في النار لأنها أديان سماوية ذكرت في القرآن فهذا قد شك بكفر من كفره الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه مسألة خطيرة قد يقع فيها الكثير من المسلمين وهو لا يدري الله تبارك وتعالى ذكر عن إمام الأنبياء إبراهيم أنه قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإجب أن يعتقد كفرهم وأن يكون ذلك الاعتقاد اعتقاد جازم لا شك فيه ولا ريب لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أخبرنا هذا الخبر فيكون لدينا يقين أنه هؤلاء من أهل النار إذا ماتوا على ذلك ولذلك قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تمرن بقدر يهودي ولا نصرانين إلا بشرته بالنار فالشاك كذلك مكذب لله تبارك وتعالى ولخبره في كتابه والشاك والشاك مكذب أو شاك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته والدين والإيمان والشهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تكون إلا بيقين فمن شك فقد انتقض إيمانه ولذا قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم الأمر الثالث قال الأمر الثالث قال أو صحح مذهبهم أو صحح مذهبهم الذي يصحح مذهب الكفار يقول هم على دين الحق وهذه المذاهب كلها صحيحة وجاءت من عند الله عز وجل فهذا من يصحح مذهبهم فهذا يلحق بمن لم يكثرهم أو من شك في كفرهم وذلك لأن الذي أبطل مذهبهم هو الله تبارك وتعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وما من إله إلا إله واحد ولا إلا عما يقول لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديق وغير ذلك من المواطن التي جاءت في كتاب الله عز وجل التي بينت فيها بطلان هذا المذهب فالذي, يشيك يشيك فالذي يصحح مذهبهم أعد أن أخبر الله عز وجل عن بطلان هذا المذهب الذي يصحح مذهبهم كأنه قد رد على الله تبارك وتعالى أمره وكأنه قد سهوا أو وازع من شك أو من لم يكفر ينبغي على المؤمن أن يكون عنده يقين ثيذا فمن المسائل التي ينبغي أن ينبه عليها في هذا الموطن أولا الكلام هنا عن المشركين عن المشرك الأصلي المشرك الأصلي اليهودي والنصراني والذي يعبد الأوثان يعبد البقر يعبد الحجر يعبد الشمس والقمر يعبد الشيطان غير ذلك من الديانات. أما المسلم الذي وقع في بعض الأمور التي قد يكون فيها معذورا أو قد تكون من الشرك الأصغر أو قد يكون متأولا أو غير ذلك فهذه القاعدة لا تنطبق عليه لا يأتي شخص يقول من لم يكفر يأتي إلى الرجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم ويصلي ويعرف التوحيد ولكنه خالف في مسألة أو, أو قد تكون من مسألة من العبادات أو من المعاملات أو مسألة من المسائل المنهجية التي لا يكفر صاحبها فيأتي ويقول من لم يكفر الكافر فهو كافر مثله فيعمد إلى تكفير المسلمين فهذه ينبه عليها أولا ثانيا ينبغي الكلام هنا عن دعوة ظهرت في هذه السنين ألا وهي الدعوة إلى وحدة الأديان وإلى حرية الأديان على أساس أن الأديان السماوية كلها إنما هي تخرج من شكات واحدة وجاءت من عند الله تبارك وتعالى فنأتي إلى النقاط التي تكون موضع اتفاق بين اليهودية والنصرانية والإسلام ونحاول أن نجمع بين الديانات جميعا ونقرب بينهم يتنازل هذا عن شيء من دينه ويتنازل ذاك عن شيء من دينه ويتنازل ذاك عن شيء من دينه كي تقل الخلافات والمشاكل والخصومات ويقل سفك الدماء وهذه من أخطر الدعوات التي تحطم الدين والتي تناقض قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فليقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين والتي تناقض قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فينبغي رد مثل هذه الدعوات ومن قال بها ومن قام بها وتذكيرهم وبيانهم فإن لم يلحق بمن يلحق به من المبتدعة ويهجروا حتى يبتعدوا وحتى ينسلخوا عن هذه الدعوة المبدعية هذا ما يعني يسر الله عز وجل في هذه الليلة نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات